اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حيميم عين قاف كذلك يوحي وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات ينفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن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 وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا ل تنذر امم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير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 ألفسكم أزواج ومن الأعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شير وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم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 الله يجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم